الله م و ا ل ل ه أكبر ا ل ل ه أكبر ا الله أكبر ل لله ب ا ل م ي للعلوم ر ك ي ا ل د ي ي ن إ ا ك وإياك نعبد ن س ت ع ي ن اهدنا ل ر ا ط ا ل م س ت ق ي م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 ولما دخلوا من حيث أ م ر ه م أ ب و ه م ما كان يغني عنهم من الله ما كان يغني عنهم من الله من شيء إ ل ا ح ا ج ة في نفس يعقوب قضاها و إ ن ه لدو علم لما علمناه ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون الله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 قالوا تالله ت ف ت أ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين قال انما اشكو بثي وحزني إ ل ى الله واعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا ت ي أ س و ا من روح الله إ ن ه لا يياس من روح الله إ ل ا القوم الكافرون الله, الله اكبر ل ل ه أ الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 قالوا تالله إ ِ ن َّ ك َ لفي َِ ضلالك ََِ القديم َِِْ الله اكبر ل ل ه أ الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ذلك من انباء الغيب نوحيه إ ل ي ك وما كنت لديهم إ ذ أ ج م ع و ا أ م ر ه م وهم ينكرون وما أ ك ث ر الناس ولو حرصت بمؤمنين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 ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى و ر ح م ة لقوم يؤمنون الله, الله اكبر ل ل ه أ الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 ومن ج ه ر ب ه ومن هو مستخف ب ا ل ل ي ل و س ا ر ب ب ا ل ك ه ا معاقبات ر له من بين ي د ي ه و م ن خلفه ي ح ف ظ ن ه من أمر الله إن الله الله لا ي غير ما ب ق و م ح ت ى ي غ ي ر ذ ا ب أ ن ف س ه م و إ ذ ا أراد الله ب ق و م س و ي أنفل شركه د و م الهدى م شركه دعويه غير ربحيه أ ك ب ذات ل مضمون اجتماعي ل ن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 ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حيه او متاع زبد مثله فاما الزبد فيذهب جفاء انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا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 الله ا ل أكبر ح م د لله رب ا ل ع ا ل م ي ن ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م م ا ل ك ي م ا ل ن ع ب د و إ ي ي ا ك ن س ت ع م ا ا ا ل ص ر ا ط س ل ذ ي ن ن أ ع م ت ع ل ي ه م المغضون غير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 والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم و أ ق ا م و ا ا ل ص ل ا ة وانفقوا أ ن ف ق و و أ مما رزقناهم سرا وعلانيته ويدرؤون, ويدرؤون بالحسنه ا ل س ي ئ ة أ و ل ئ ك لهم ع ق ب الدار جنات عدن يدخلونها يدخلونها و م و س و ا ج ه م و ر ي ا ت ه م و ا ل م ل ا ب ل س ي للعلوم ي م الاسلاميه و ي موسوعه النابلسي أ ي للعلوم لهم ن ة و ه م س ا ل د ا ر س ل ا م ي ش ا وفرحوا بالحياة ء ويقدر الدنيا و م و ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا في ا ل آ خ ر س ي للعلوم ا الاسلاميه و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 بل لله ا ل أ م ر جميعا افلم يياس الذين آ م ن و ا أ ن لو يشاء الله ل ا ذ ى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما, تصيبهم بما صنعوا قارعه او تحل قريبا من دارهم أ و تحل قريبا من دارهم حتى ي أ ت ي وعد الله إ ن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك ف أ م ل ي ت للذين كفروا ثم ا خ ل ت ه م ثم اخذتهم فكيف كان عقاب أ ف م ن هو قال وجعلوا لله شركاء قل سموهم أ م تنبئونه بما لا يعلم في ا ل أ ر ض أ م ب ظ ا ه ر م ن القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل وما يقلل الله فما له من هذا لهم على ذ و م ا ل ه م من ا ل ل ه من ء الله أكبر ا ل ل ه أكبر الله ا ل موسوعه س ت ق ي ي م صراط ا ل ذ ل ي م النابلسي ولا للعلوم د ا م ت ق ن تجري ا ا ل أ ن ه ا ر ك ل ه ا م ا ه اتقوا وعقب الكافرين النار والذين ت ق و س و ع ق ه ا ل ك ا ف ر ي ن ا ل ن ا ر و ا ل ذ ي ن آتيناهم ا ل ك ت ا بما ب يفرحون ن أ ز ل إ ل ي ك و م ن ا ل أ ح ل ا ب م ي ن ك ر ب ع ض ه قل إ ن م ا أ م ر ت أن أعبد الله و ل ا أشرك به إ ل ي وإليه ه أدعو م س ب ى وكذلك أ ن ز ل ن ا ه حكما عربيا ولئن اتبعت أ ه و ا ء ه م بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي, من ولي ولا واق ولقد أ ر س ل ن ا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أ ز و ا ج ا وذريا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 شركه ا ل ذ ي ن ع د ه م أو و ى شركه ف إ ن ا ع و ي ك ا ل ل ب ا غير و ع ل ن ا ا ل ح ا ب أ و ل ح ي ه ذات أن نأس ا ل مضمون ننقصها اجتماعي ل م ق ب لحكمه وهو س ر ع الحساب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 الله أكبر ا ل ل ه أكبر ا ل ل ه أكبر ا ل ل ه ب ا ل م ي للعلوم رب ي الاسلاميه ي ك يوم ك نعبد وإياك نستعي ا س م ا ر الله م ع ي م و الحسنى ا وقراط العزيز موسوعه ي النابلسي ي له ا و ت ا للعلوم ي ا ل ي ا س ب ي ل ا ل ل ه و ي ب غ و ن ه ا عوجاً أ و ل ضلال ئ ك في ب ع ي د و م ا أ ر س ل ن ا من رسول إلا ب ر س ا ل قومه ل ي ب ي ن ل ه م ف ي ض ل ا ل ل ه من يشاء و ي ي ه د م ن ي ش الاسلاميه ء وهو ا ع ز ز ي ل ولقد ح ك ي م أ ر ن و س ى ب آ ا أخرج ق و م ك من الظلمات ن ا إلى ل و ر و ذ ك ر ه م ب أ ي ا م ا ل ل ه إ ن في ذ ل ك ل آ ي ا ت ل ك ل صبار ش ك و ر ا ل ل ه أكبر ا ل ل ه ا م ي ه لله ل ل رب ا ا ع م ي الرحيم ي ن الرحمن مالك و الدين إياك نعبد ن وإياك س ت ع ي ن ه د ن ا ل ر ا ط ا ل م س ت ق ي م صراط ا ل ذ ي ن أ ل ع م ت ع ل ي ه م غير الاسلاميه م غ ض و إذ أ ج موسوعه من آل ف ع ن ي سوء ا ل النابلسي ب و ي أ ب ن ء ك م ت ح و ن ن س للعلوم الاسلاميه وإذ ب ع ولئن كفرتم ان عذابي لشديدا وقال موسى ان تكفروا أ ن ت م ومن في الارض جميعا فان الله, فإن الله لغني ح م ي د أ الم ياتكم نبا الذين من قبلكم قوم نوح وهادي وثمود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 وانا لفي شك مما تدعوننا إ ل ي ه مريب قالت رسلهم افي الله شك فاطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إ ل ى اجل مسمى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 ولكن الله ي م ن من على يشاء من ع ب ا د ه و م النابلسي كان لنا أن للعلوم ا بإذن ا ل ل ه ف ل ي ت و ك ل ا م ي ه أكبر الله شركه الهدى ش ر م العالمين الرحمن الرحيم ك يوم ا ل دعويه ي إياك ن ن ب د إ ا ك نستعين د ن ا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير ا ط ربحيه أنعمت غير ا ت مضمون اجتماعي ن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 واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم و ي س ط ى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد ي س ي ر ه وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت و موسوعه ن ر ا النابلسي مثل للعلوم الاسلاميه د ا ك س ب و ا على ء الله و الحسنى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 غير ا ل م غ ض و ب ع ل ي ه م و ل ا ا ل ض ا ل ي ن ألم تر أن تر ا ل ل ه خلق ل ا س م ا ا و و ت ا للعلوم أ ر ض ح إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد ا ذ ل ك على ا ل ل ه ب ا م ي ز ز و و ب ر ه فهل أ ن ت م م و ن و ع ه النابلسي ع ذ ا ل ه من ء ق ا للعلوم و ا و سواء هدان الله لهديناكم ي ن أجزعنا ا ص ب ر ن ا ما ل ا من محيط و ق ا ل ا ل ل ش ي ط ا ن م ا ق ض ي ه وعدكم وعد الحق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 موسوعه ا ل ل ه أ ك ب ر ا ل ل ه أكبر الاسلاميه أكبر. الله أكبر. صراط ا ل م س ت ق ي م ص ر ا ط ا ل ذ ي ن أنعمت ع ل ي ه م غ ي ر ا للعلوم م ض و ي ه م ا ا ل ض ا س ل م ا ل م كلمة ط ي ب طيبة ة كشجرة طيبة ك ش ج ر ة ط ي ب ة أ ص ل ه ا ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين ب إ ذ ن ربها ويضرب الله ا ل أ م ث ا ل للناس لعلهم يتذكرون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 ل ك موسوعه خ ر النابلسي م للعلوم ك م ا ن الاسلاميه ل م ر دائبان و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 إنهن أ موسوعه ا من ا ل ن ا س فمن ت ب ع ن ي فإنه مني ومن ع ص ا ن فإنك ي ف و ر ر ح ي م ر ب ن ا إني أ س ك ن ت م ن ر ي ت ي غير ذي بواد ه موسوعه ا غير عند ي النابلسي م م ح ر ر ب م ا للعلوم ص ا ة ف ج أ ف د ن الاسلاميه ن تهوي إ ي ه م و من الثمرات لعلهم ش ك إنك ر ربنا و ن ت ع ل م وما الله يخفى على شركه ي في ء ا ل أ الهدى ذ ي و ب لي ع ا للخدمات ك ب ر إ س م ا ع ي وإسحاق إن ربي ي ع ل د التقنيه ء رب ج ع ن ي ي م م الصلاة و ر ت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 مطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إ ل ي ه م طرفهم وافئدتهم هواه ء ا ل ل أكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين موسوعه النابلسي للعلوم ض ي الاسلاميه يوم يأتيهم ا ع ذ ب فيقول الذين ل و ف ق و ونتبع و الرسل أ م ت ك و ن و ا أ ق س م م من قبل ما لكم من ت قبل و ا ل وسكنتم في م س ا ك ن ا ل ذ ي ن ظ ل م و ا أنفسهم و ت ب ي ن ل ك م ك ي ف ف ع ل ن ا بهم و ض ر ب ن ا ل ك م ا ل أ م ث ا ل وقد م ك ر و ا م ك ر ه م وعلمهم الله م ر ه م و إ ن كان مكرهم ل ت س و ل م ن ه النابلسي ج ل مخلف ه وعده ر للعلوم ه ز ز ي تبدل ا ل أ ر غير ض ا ل ل أ ر ض و ا س ل ا و وبرز ا ت ل ل ه ر موسوعه ل الله النابلسي للعلوم الاسلاميه إن ا ل ل ه س ر ي ع ا ل ح س ل ا م ي ه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 سنطرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخشى ونيسرك لليسرى فذكر ان بعثت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبراء ثم لا يموت فيها ولا يحيى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 الله موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه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 و ل موسوعه النابلسي م ما ك للعلوم الاسلاميه أكبر Oh m d الله م لله ر و س ل ع ه ا ل م ن ا ب ل ح ي م م ا ل ك ي و م الاسلاميه د ي ن ك نعبد وإياك ت ع ي ن اهدنا ص ر ط ا ل س ت ق م أنعمت صراط الذين ل ي ع م الله ل م ن ربنا حميد و ل الحمد ك ا ل ل ه لك ا ل ح م د أ ن ت نور ا ل س م ا ا و و ت ا ل أ ر ض ومن ف ي ه م و ل ك ا ل ح م د أنت ق ي و م ا ل س م ا و و ا ت ا ل أ ر ض و م ن ف ي ه م الحمد ولك وقولك حق ووعدك ولقاؤك الحق حق ولقاءك حق حق أنت و ا ل س ا ع ة حق و ا ل ن ب ي و ومحمد ن حق صلى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م حق وأنت ا ل ل ه ا ل ر ؤ و ف ا ل ر ح ي م ا ل ل لك ه م ا ل ح م د ك ل ه ولك ا ل كله وإليك ل ش ك ر يرجع ا أ م ر كله على ن ي ه وسره وأهل فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت علاك تحمد تعبد شيء قدير س ب ربنا ح ا ما ن ك أ ع ظ م ك س ب ح ا ن ك ر ب ن ا ما أكرمك س ب ح ح ا ربنا ما ن ك أ ل م ك س ب عبدناك حق عبادتك ح حق ا ما ن ك ل ا إ ل ه إ ل ا أنت س ب ح ا ن ك إ ن ا كنا من ا ل ا م ي ن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 م ن منكرات الأخلاق و ا ل أ ق و ا ا ل ل و أ ع ه ا ل و ا ء ب ل س م ي ع ا ل د ع ا يا ذا ا ء ل م ن و ا ا يا ل ع ط ء م ن ل ا يحجده شيء في ا ل أ ر ض و ل ا في ا ل س م ا ء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 في غير ضرّة مضرّة ولا فتنة مضلّة. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إ ن ك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اسعدنا ب ت ق و ا ت موسوعه ل النابلسي نخشاك كأننا نرات ا ل ه م أجب د ع و ت و ث ت حجتنا وسدد أ ن ن ت ا للعلوم ب ت الاسلاميه و موسوعه ء القضاء النابلسي م للعلوم ا م ا ل ا ا ل ا م ي ه اسماء خ ا ا ل ل د ا ل م س ل م ي ن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 و أ ص ل ح إ ئ م ت ن ا و ل ا ه أ م و ر ن ا و أ ي د بالحق إ م ا م ن ا وولي أ م ر ن ا اللهم كن له على الحق مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا اللهم هيئ له ا ل ب ط ا ن ة ا ل ص ا ل ح ة التي ت د ن ه على الخير وتعينه عليه اللهم وفق جميع ولاه المسلمين للعمل بكتابك و س ن ة رسولك صلى الله عليه ا ل ل ه م ا ج ع ل ه م رحمة ع ل ى ع ب ا د ك ا ه د م ن ي ن ا ل ل ه م من أ ر ا ا د ن أ ر ا د ع ق ي د ت ن ا و ق ي ا د ت ن ا و م ض ا و ن اجتماعي فأشغله ب ن ف س ه و ر د ي د ه في ن ح ر ه و ج ع ل تدميره تدميره يا س م ي ع ا ل د ع ا ا ء ل ل ه م رد عن ب ل ا د ن ا ك ي د ه ومكرى الماكرين المعتدين اللهم م ا وردوان ك ر ي ن ن ا امن بلادنا وحدودنا يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم عليك بالبغاه الخارجين علينا ندرأ بك اللهم في ن ح و ر ه مكر ونعوذ ب من ش و ر ه م ا لرجال ل ل ه م مكن أ م ن ن ا منهم يا ذا الجلال ا ل و إ ك ر م اللهم أنجل م س ت ض ع ف ي ن من ا ل م م ؤ ن ي في ن كل ك م ا ن ا ل ل ل ه انصرهم م في ف س ط ي ن ع ل ى ا ل ي ه و د ا ل غ ا ا ص ي ن ل م ع ت د ي ن ا ل م ح ت ل ي ن ا ل ل ه م عليك ع ب أ د ا ئ ك ف إ ن ه م لا ي ع ج ز و ن ك ا ل ل ه م منزل ا ل ك ت ا ب مجري ا ل س ح ا ب ه ا و م ا ل أ ح ز ا ب ا ز م ه س ل ا ع ل ي ه م ي ا قوي ي ا عزيز الله م أصلح ش ب ا ب ا ل م س ل م ي ن اللهم ارزقهم ا ل و س ط ي ة والاعتدال اللهم احفظهم من المسالك الضاله والمناهج ا ل م ن ح ر ف ة يا رب العالمين اللهم اصلح ل س ا ء المسلمين اللهم زينهن بالحجاب والعفاف والاحتشام يا ل ل ج ل ا ل و ا ل إ ك ر ا م اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما اللهم لا تفرق جمعنا هذا في هذا المكان المبارك وفي هذه ا ل ل ي ل ة ا ل م ب ا ر ك ة إ ل ا بذنب مغفور ن س ع ي مشكور و ت ج ا ر ة لن تبور وعمل متقبل مبرور يا عزيز يا غفور اللهم ا ع ز ق رقابنا من النار اللهم رقابنا و ر ق اللهم ب آبائنا وأماتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا ا من ن ربنا آتنا ا يا ويا غفار ا ر برحمتك عزيز في د ن حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا النار ي وفي ا الآخرة عذاب ل ل إ ن ا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك ب من عقوبتك وبك منك لا نحصي ث ن ا ء عليك أ ن ت كما ذ ن ي ت على نفسك اللهم صل على نبينا محمد ما زهرت النجوم وصل عليه ما تلاحمت الغيوم وصل عليه يا حي يا قيوم ش ر ا ل ل ه م عن الهدى ش ر ا ش د ي ن و ع ن ا ل ص ح ا ب ة أ ج م ع ي ن وعن ا ا ل ط ه ر ا ت أ م ه ا ا ل م ؤ م ن ن ي و ع ن ا ل ت ا ب ع ي ن و م ن تبعهم ب إ ح س ا ن إلى ي و وسلم م تسليما الدين كثيرا الله الله you、oh.